أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ا ل م ا ل و ا ل ب ن و ن زينة ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ا ا ل ب ق ي ا الصالحات ت خير ر عند ه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 <تصفيق> ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه <تصفيق> ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة إ ل ا احصى ووضع الكتاب, المجرمين <تصفيق> ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه